اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا وإلهنا وخالقنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي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 فلك العتبى حتى ترضى يا الله نسألك فرجا عاجلا غير آجل يا أكرم الملك اللهم فرج عنا ما نحن فيه اللهم ارفع البلاء والغلاء والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الخير يا أكرم الأكرمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انظر إلينا بعين عنايتك وحفظك وأتمع عايتك وفرج عنا فرجا عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين